النشرة الاخباريه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدوله الإسلامية ليوم الاثنين التاسع من ذي الحجه لسنه 1439 للهجره نبدا نشرتنا باهم ما فيها من عناوين العبوات الناسفة تستهدف الرافضة المشركين في كركوك البداية من ولاية العراق العبوات الناسفة تستهدف الرافضة المشركين في كركوك بتوفيق الله ومنه تمكنت المفارز الأمنية من تفجير عبوة ناسفة على عربة همر يستقلها عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة في قرية العطشانة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها وفي قرية المنصورية شرق الحويجة دمرت آلية للمرتدين وهلك وأصيب عدد منهم بتفجير عبوة ناسفة وفي السياق ذاته فجر المجاهدون عبوة ناسفة على صهريج نفط للحكومة الرافضية المرتدة قرب داقوق ما أدى لتدميره بالكامل كما تم جنوب الدبس قرب قرية البوصباح تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الاتحادية المرتدة ما أدى لإصابة أربعة منهم وفي قرية الزيدان شرق الصفرة تمكن المجاهدون من تفجير منزل مدير المجلس البلدي والقيادي في الحشد العشائري المرتد المدعو أحمد زيدان عجاج العبيدي ولله الحمد والمنة على توفيقه أما في الجنوب تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد في عرب جبور في المحمودية أول أمس ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان فيها ولله الحمد والمنه وفي ديالا تفجير عبوة ناسفة على آلية لقوات سوات الرافضية في منطقة طيبيجة قرب العظيم ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان فيها ولله الحمد وإلى ولاية الشام إلى الخير استهداف عنصر من البكك المرتدين في قرية الطيانة أمس بنيران جند الخلافة ما أدى لهلاكه واغتنام سيارته ولله الحمد والمنة كما تم غرب حقل العمر استهداف المرتد المدعو دهمان أحد قيادي البكك المرتدين بنيران جند الخلافة أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة على تسديده أما في الرقة استهداف أحد عناصر البكك المرتدين بنيران جند الخلافة أمس شمال الرقة